على الله يا البعيد اللي مشاه القلب مشواره على الله نلتقي يمكن تحن وتذكر عيونك أ ن ا لولا الوفاه ما ج ي ت درب الشوق واقداره تركت اللي يبي 「あの野郎